بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيدة، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا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 يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات.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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كانوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يَمِينٌ وَشِمَالٌ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 ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير سِيرُوا فِيهَا ليالي وَأَيَّامًا آمِنِينَ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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أبن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير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 ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَوُوهُمْ عَشَرَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا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 وَإِنِّي تَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِنْ مَكَانٍ قَدِيمٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوُشًا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ